الضايق اللي ساري ليلها ولا حصل طريق تلعبها الايام بين يمينها وشمالها يا غارق بالهم لا تطلب نجاتك من غريق الصبر مفتاح الفرج والناس هذا حالها وأنا ترى متني يشيل من الحمل ما لا يطيق مالي ومال الحمله اللي كل كتفن شالها والدله اللي ما تقهوي ضيفها قل البريق يرسل تعازي ضوها لفاحت بفنجالها أيامنا بين الشهر واليوم والباقي سحيق الايام كم يبغالها والناس كم يبغالها وقمرية الأحزان لا غنت على الغصن الدقيق متعاتب المحزون لا غنت ولا غنالها يا ناس وش حل الرفيق اللي يعاتب له رفيق لا حدته والدنيا على منوالها لتحسب إن اللي تحبه لا جرحته ما يضيق لو يسترج روحه عليك وعلته ما قالها يضيق لكن مبسمه ضحاك وحجاجه طليق لأن الصداقة كنز والحسنه بعشرة أمثالها والحقد في قلوب الرجاله للوفاء ما هو يليق قلوبها تبقى نظيفة لو تغير حالها وأنا لو ابني للصداقه جسر لعيون الصديق الناس من كثر الزعل لله ولا فالها العذر ما يكفي من التقدير والصده تعيق الوصل من بين القلوب اللي تمد أحبالها وللماس سعره فوق سعرك يذهب لولك بريق سعره لحاله والذهب تسعيرتها بالحالها وهل الجواهر يفرقون الكهرمان من العقيق لو تخلط الثنتين بنت في طرف سلسالها نصبر على قرص النحل حتى نوصل للرحيق وهل الهواء يمسح خطاياها لذيذ أوصالها والناس لجل مالها تحتاج للفهم الدقيق واللي ما تملك فهم تخسر نفسها ومالها جبال الأرض الشامخة يا منكر المجد العريق هاماتنا من كبر هيبتنا تطول أجبالها جديدنا مستقبل زاهر وماضينا عتيق مسيرة التاريخ يبقى مجدنا في بالها ولو حضارتنا قصيدة شاعر فكره عميق مكان غير محمد المكتوب صارف الفارح